ولمن خط مقام رب فبأي هذا يا ربك <تصفيق> In mijn maan in kunt u بطاع و ان من ترو و I'm going to move. Oh, <laughs> dear. Ik comfort. What a hell? Weer bijna, we